بوك تو أستو ان دسمت چتري أربعة, وثمانون. أربعة وثمانون. الماضي أربعة الماضي أربعة لصي يقرأ يقرأ إس لسي لقد قرأت للتو لقد قرأت إس إس لسي في السرمان لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية سبرست يفهم يفهم Es sapratu. Lakad fahimtu litau. Lakad fahimtu. Es sapratu vissu tekstu. Lakad fahimtu kulla nas. Lakad fahimtu kulla nas. Atbildēt Juzib. Juzib. Es atbildēju لقد أجب للتو أجب ط أ ط لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة است ال است أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو أ علم هذا لقد ت هذا استقص است أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا أكتب هذا لقد كتبت هذا است استرد أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو. أنا أسم هذا لقد سمعت هذا است استط أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا است أناأتي بهذا لقد أتيت بهذا للتو أنا أتي بهذا لقد أتيت بهذا اشتري حركة اشتري هذا أنا أشتري هذا لقد أشتري هذا للتو انا أشتري هذا لقد أشتريت هذا اشتري هذا أشتري هذا أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا أتوقع هذا لقد توقعت هذا استاس است انا أشرح لقد شحت هذا للتو انا أشرح هذا لقد شرحت هذا استست؟ to pazinu. Ana a'rifu hadha. Laqad a'riftu hadha lit-taw. a'rif hadha. Laqad a'riftu hadha.